والقلم وما يسترون ما أنت بنيهة ربك بمجنون وإن لك لأجعا غير مرمون وإن لك لعلى قلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيهم or the أن كان ذا مال وبنين إذا أتلا على عيتنا قال ساطير الأولين سنسمو على الفطول إن بلولا كما بلولا أصحاب الجنة إذ أقسموا, أقسموا يس فتنادى المسبحين أيردوا على حقكم إن كنتم صارمين فانطلقوا من يتخافتون ألا يدخل يوم عليكم مسكين وغدروا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 ومن ساق ويدعون إلى السدود فلا يستطيعون خاشعة الأبصاد لا تسألهم أجعى فهم من نظر من قرون أم عندهم الضيء فهم يكتبون فاصبر لهم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إلا بِلَالِ نَامَنُ فَجِئْتَ مَنْ رَقُ فْجَعَلَهُ مِنَ الصَالِحِينَ وَإِنْ يَكُنْ لَذِينَ كَفَرُوا لَيَنْفُقُونَ كَمَا يَصْرِفُونَ مَا سَمِعَ وَيَقُولُ لَئِن لمجر